هل يا ترى قال الوداع فترق <تصفيق> رقاغا منا فترق رقات منا الدمور وبقيت ذكرا في الفؤاد منها تحرقت الظلوم هل ياترى حان الغدى فترق رقات منا الدمور وبقيت ذكرا في الفؤاد منها تحرقت الظلوم والله لم أنسى حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء قد أشرق حب ولا والله لم أمساكم حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا والله لم أمساكم حين التقينا من شراع في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا فليا ترى حال العلا فترق رقات من ناته وبقيف به رافي الفؤاد منها تحرقت الظلوم أليا ترى حان الوداع فترق رقات منا الزمور بقي بذكر رافي منها تحرقت الظلوم مهلا صديقي لا تقل حان الوداع وأحبة رغم الوداع مثلا صديقي لا تقل حان الوداع <تصفيق> فلجز ماه إنا سنبقى إقوة رغم الوداع <تصفيق> مثلا صديقي لا تقل حان الوداع لما اننا نلقاهه واحبه رضى الوداع اننا سنلقاهه واحبه رضى الوداع ايات على الوداع قد رقطت راقي القات منها تحقد الضلوع هل يا ترى حال الغداه قد من الدمع وبقيت ذك راقي القات منها تحقد الضلوع يا إخوتي يا يا فثيه في ليلنا نامي تحلقات وتجمعت تلك الجمود يا يخوتي يا قتية في ليلنا مثل حول الكتاب تحلقات وتجمعت تلك الجمود يا يخوتي يا في ليلنا مثل الشموع حول الكتاب تحلقات وتجمعت تلك الجموع حول الكتاب تحلقات وتجمعت تلك الجموع هل يا ترى حان الوداع فترق رقات منا الدمور وبقيت بك رافل المهاد منها تحرقت الظنون الا ترى على الوداع فترطرت من الدم وبقيت بك رافل المهاد منها تحرقت الظنون فإلى لقاء إن وعلى الصفاء إذا والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى لقاء عقوتي وعلى الخطاء سنلتقي والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى وعلى الصفاء سنلتقي فالود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي فالود <تصفيق> يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي فالياتنا هل يا هل يا هل يا هل يا